كَمَا انشأكم كَمَا انشأكم من ذريّة قوم آخرين إنما توعدون لعنًا وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فتوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من وما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بذعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ دَيْنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَهُمْ شَاءَ الله مَا فَعَلُوا فذرهم وما يفترون